بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فتكلمنا عن حديثي المواقيت وها هنا كنت جمعت جملة من الروايات الصحيحة في المواقيت في وقت كل صلاة على طريقة جدول هكذا قطعت الروايات لكل صلاة من أجل أن تتضح المقارنة وذكرت التخريج مختصرا الروايات الصحيحه فقط بهذه الطريقة إن رأيتم نكتفي بما ذكرت ونعطيكم هذه مصورة الآن هنا تأخذونها بعد الدرس إن شاء الله فلا بأس وإن أردتم أن نستعرضها فيمكن نستعرضها كما استعرضنا الجهاز الكلام على صفة الوضوء لكن هذا بيحتاج أقل شيء في غني يحتاج إلى درسين كاملين للاستعراض فقط فإن رأيتم الاكتفاء بالصورة فهي موجودة صورت لكم وإن رأيتم عرضها كلام عليها والمقارنة بينها تكلمنا عليها لكني أرى أن هذا المختصر لا يحتمل ولذلك لا أجدني متحمسا لعرضها أخذ علينا وقت وهذا مختصر فماذا ترون من يرى عرضها واحد فقط والبقية لا يرون عرضها طيب نعم كيف هي موجودة المقارنة موجودة بشكل واضح جدا بجداول لا تخفى لا تخفى يعني سيحصل المقصود نعم فأنا رأيت أنه يعني بعد ما شاورت بعض الأخوان أن يكون الوسط لا أني أغفل ذلك تماما في هذا الدرس فتحرموننا الفائدة ولا أني أعرضها فنحول هذا إلى شيء فيه تطويل وإنما التوسط تأخذونها وتنظرون فيها والأخوات أيضا يعطونها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمنا الله وإياه في كتاب الصلاة باب المواقيت عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حش الله أجوافهم وقبورهم نارا بسم الله الرحمن الرحيم قوله رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا فيه جواز الدعاء على المشركين ومن تتبع هذا وجده كثير في الكتاب والسنة وهم مستحقون لذلك ولكن قد يدعى لهم بالهداية إذا كان المقام يقتضي ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا واتي بهم فلم يدعوا عليهم عليه الصلاة والسلام ولم يصل منهم أذن للمسلمين فكل مقام بحسبه فتارة يقتضي المقام الدعاء عليهم وتارة الدعاء لهم ولا إشكال في ذلك وإنما كان هذا التنبيه من أجل أن رأينا قوما تضيق صدورهم إذا رأوا من يدعو على الكفار نعم أو يلعن الكفار مع أن القرآن مليء بذلك يقول كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي اللفظ الآخر عند مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر هذا يدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها على وجه التخصيص لها بعد أن عم حيث أمر بالمحافظة على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لهذا نص صريح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر و هذا الذي عليه عامة أهل العلم الجماهير سلفا وخلفا أن صلاة أن الصلاة الوسطى هي صلاة هي صلاة العصر ويدل على ذلك أيضا ما جاء في بعض القراءات الأحادية غير المتواترة وقد ذكرنا في بعض المناسبات أن القراءة الأحادية يستفاد منها إذا صح السند ثلاث فوائد الأولى تفسر بها القراءة المتواترة كما هنا ويحتج بها في الأحكام تنزيل لها منزلة الحديث ويحتج بها في كلام العرب في اللغة فهنا نفسر بها القراءة المتواترة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في قراءة عائشة رضي الله عنها أنها أمرت بكتبها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وفي قراءة أخرى أيضا لحفصة وهي صلاة العصر وهي صلاة العصر وجاء أيضا نحوه في مصحف عائشة رضي الله تعالى عنها نعم وجاءت رواية أيضا في القراءة غير متواترة أيضا عن حفصة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر بالعطف بالواو والصلاة العصر فهذه فهم منها بعض أهل العلم أن الواو هنا تقتضي المغايرة المغا... تقتضي المغايرة فهي غير صلاة العصر الصلاة الوسطى غير صلاة العصر الصلاة الوسطى وصلاة العصر فقال قائلون بأنها الفجر وقال آخرون بأنها الظهر وقيل غير ذلك وهذا اللفظ من حيث هو من لا يحتج بالقراءة الأحادية يسقطه ومن يحتج بالقراءة الأحادية يقول إنه يفسر أيضا بالقراءة الأخرى وهي صلاة العصر فتكون الواو من باب عطف الصفات وليس من باب عطف الذوات أو ما في حكمها ومعناها يعني عطف المتغيرات لا يكون المحدث عن الموصوف واحد ولكن أوصافه تتعدد سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وكل ذلك لموصوف واحد وهو الله تبارك وتعالى فلا مانع من هذا التعاطف بين الأوصاف وإن كان الموصوف واحدا فتكون حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر صلاة العصر هي الصلاة الوسطى والله تعالى أعلم هذا الذي عليه عامة أهل العلم وبهذه الطريقة نستطيع أن نجمع بين هذه الأدلة ولا نحتاج أن نرجح بينها ما نحتاج أن نرجح بينها وإذا نظرت إلى صلاة العصر وجدت أنها مسبوقة بصلاتين من صلاة النهار الفجر والظهر وبعدها تأتي صلاتان من صلاة الليل المغرب والعشاء فهي الصلاة الوسطى بهذا الاعتبار ومن نظر إلى أن أول الصلوات هي الفجر فهذا واضح ومن نظر إليها باعتبار أن أول الصلوات هي الظهر الصلاة الأولى كما ذكرنا سابقا فإذا كانت الظهر هي الأولى العصر هي الثانية فالوسطى هي المغرب وتأتي بعدها صلاة العشاء والفجر باعتبار أنهم أخرجوا الفجر من صلاة النهار وجعلوها من صلاة الليل جعلوها من صلاة الليل وهكذا لكن القول الذي دلت عليه الأدلة المنقولة مع النظر أيضا الصحيح هو أنها صلاة العصر والعلم عند الله تبارك وتعالى وهذه المسألة ذكر بعضهم فيها ثمانية عشر قولا ولا حاجة للتطويل لا حاجة للتطويل يقول كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس هنا يرد سؤال لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف هل يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة حرب فكيف أخرها إلى لو كان ذلك في الصلاتين اللتين يمكن أن تجمع إحداهما إلى الأخرى مثل لو أخر الظهر إلى العصر يمكن يكون له وجه أو يقال نعم لكن إذا كان ذلك بخروج الوقت بالكلية مع صلاة لا تجمع معها غابة الشمس فهل له أن يؤخر العصر حتى يدخل وقت المغرب فلماذا لم يصلي الخوف صلاة الخوف من أهل العلم يقول لعله نسيها ذهل عنها ولكنه يرد على هذا أنه إن ذهل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فكيف ذهل عنها الجميع جيش بكامله مع أن هذا لا يستبعد في مجال العادات كما هو مشاهد فالناس قد يحصل لهم كرب يحصل لهم شدة نعم بل فيما دون ذلك قد يذهبون لرمي الجمرات ويقولون نصلي العصر إذا رمينا أليس كذلك؟ يذهبون وقد دخل وقت العصر تدركهم صلاة العصر وهم قريب من الجمرات ما عندهم مكان يصلون فيه فيقولون نصلي إذا رمينا نتقدم ثم نصلي والمشاهد أنهم ينسون جميعا أليس كذلك؟ هذا ما يحصل، يحصل، وقد لا وقد لا يتذكرون ذلك إلا بعد خروج الوقت أو قريبا من خروج الوقت، ربما في وقت الاضطرار في آخر العصر، فهذا وارد، فكيف إذا هذا في الحج، فكيف إذا كان في حال الحرب، قتال، كل واحد مشغول بالثغر الذي هو عليه. لكن أحسن من هذا أن قال والله تعالى أعلم بأن ذلك كان قبل مشروعية قبل أن تشرع صلاة الخوف ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد والنساء بإسناد صحيح قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل ما معنى هذا الكلام قبل أن ينزل في القتال ما نزل ما الذي نزل صلاة الخوف فهذا نص صريح في أن ذلك إنما كان لأن صلاة الخوف ما شرعت في ذلك الوقت ولا نحتاج إلى تعليلات أخرى واحتمالات بعد هذا الحديث والله تعالى أعلم طيب هنا قال كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس هنا في حديث أبي سعيد الذي سمعتم حتى غربت الشمس حتى غربت الشمس فيكون بعد غروب الشمس يكون وقت صلاة الظهر والعصر قد خرج وفي بعض الروايات أنه بعد هوي من الليل يعني خرج وقت أيضا المغرب صلاها في وقت العشاء نعم، وفي حديث بن مسعود رضي الله عنه أنهم حبسوه عنها حتى حمرت الشمس أو اسفرت يعني قبل غروب الشمس فبعض هذه الروايات يمكن أن يقال في وجه الجمع بينها أنهم حبسوه حتى اصفرت الشمس أو احمرت أنه تذكرها في ذلك الوقت ثم حينما تهيأ لها وتوضأ ما أشبه ذلك غابت الشمس فصلى بعد الغروب هذا احتمال ويمكن أن يقال نعم بالنظر إلى روايات أخرى صلى لها بعدما غربت الشمس أو بعد هوية من الليل أو بأن ذلك كان في أيام متعددة لأن الخندق لم يكن في يوم واحد بل استمر الحصار مدة طويلة فمثل هذا حصل في بعض الأيام إلى احمرار الشمس فصلاها بعد الغروب وفي بعض الأيام أنه فاتته جملة من الصلوات أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وما صلى الجميع إلا في وقت إلا في وقت العشاء جمعا بين هذه الروايات مع أنه يحتمل يحتمل أن يكون كل واحد من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عنهم تحدث بحسب ما حضره وتفاوت في ذلك كلامهم ووصفهم وهذا أمر يحصل ويتكرر لو سألناكم الآن عن عمل عملتموه في حجة حججتموها مثلا هذا يقول قبل سنتين وهذا يقول قبل ثلاث سنوات ولا لا؟ وهذا يقول كان معنا فلان ويقول هذا يقول لا فلان ما كان معنا. وهذا يقول نزلنا بالمكان الفلاني وهذا يقول لا ما نزلنا بالمكان الفلاني. وهذا يقول رمينا بعد الظهر وهذا يقول رمينا بعد العصر قبل ثلاث سنوات الكلام أو أربع. ولا لا؟ يختلفون في السنة وفي من معهم وفي وقت الرمي. نعم يختلفون في أشياء كثيرة. فالإنسان يرد عليه مثل هذا. خاصة إذا وجد ما يشابهه أحداث مشابهة فقد يكون ذلك مما يرجع إلى تفاوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ضبطهم لما حصل في ذلك الحين والله تعالى أعلم هنا قال وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى نعم؟ شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الآن هذا اللفظ يدل على أن التي ذهبت وقتها هي صلاة العصر فقط وجاء في بعض الروايات في غير الصحيحين أن الذي فاتهم هو الظهر والعصر وجاء في حديث أبي سعيد السابق المغرب والظهر والعصر يعني إضافة إلى الظهر والعصر المغرب أيضا فصارت ثلاث وأنهم صلوها بعد هوية من الليل فالعشاء صلوها في الوقت لكن أخر الظهر والعصر والمغرب إلى نعم إلى وقت العشاء وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي وأحمد أيضا الثلاث والعشاء الثلاث والعشاء ظهر والعصر والمغرب والعشاء ويمكن أن يوجه ذلك بشيء مما ذكرت أو ببعضه والله تعالى أعلم طيب هنا في قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء هل المراد صلاها بين المغرب والعشاء يعني بين صلاة المغرب وصلاة العشاء جعل العصر بين الصلاتين ومعنى ذلك أنه لم يراعي الترتيب. صلى المغرب ثم العصر ثم ثم العشاء، فلم يصليها مرتبة. إن كان هذا هو المراد، نعم، إن كان هذا هو المراد، فكيف يوجه؟ إذا كان هذا هو المراد، كيف نوجهه؟ لم يراعي الترتيب هل نقول أن الترتيب بين الصلوات الفوائت أمر غير مطلوب بأخذ من هذا الاحتمال من هذه الرواية عند مسلم نقول لا يلزم لماذا لا يلزم نقول لأنه يمكن أن يوجه كيف يوجه نعم إيه؟ الآن إيه نعم على بعض الروايات نعم اللي شغلوه عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فهو حينما غابت الشمس ماذا سيصلي الصلاة الحاضرة اللي هي المغرب ثم يصلي الفوائت ما هي الفائته الآن هي صلاة العصر مثلا صلها بين المغرب والعشاء على هذا لم يذكر الظهر فهنا على هذا الأساس سيصلي الفائته اللي هي العصر ثم يصلي العشاء في وقتها واضح هذا إذا كان صلاها بعد المغرب في الوقت في وقت المغرب وإذا قلنا بأن المراد صلاها بين المغرب والعشاء بمعنى أنه صلاها بين الوقتين وليس بين الفرضين بمعنى أنهم شغلوه عنها حتى غابت الشمس فماذا صلى عليه الصلاة والسلام صلى العصر والمغرب متى أوقعها متى قضاها يعني الحديث يكون المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها في وقتها بل صلىها خارج الوقت بين المغرب والعشاء بين هذين الوقتين مع أن وقت المغرب على الراجح كما عرفنا متصل بوقت العشاء لأن وقت المغرب يمتد فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء طيب ف. فهذا على هذا الاحتمال أيضاً الترتيب لم يسقط فهو معتبر ومراعى نعم طيب ما الذي يرجح أحد الاحتمالين الآن الاحتمال الأول أنه صلىها بين الوقتين بين الوقتين ما الذي يرجح هذا الاحتمال يمكن أن يرجح ذلك نعم ما جاء من حديث جابر فالصحيح الصحيح أنه صلى مرتبا كما سيأتي نعم فنزل إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم ثم صلى بعدها المغرب فيكون صلىها بين المغرب والعشاء المقصود به إيش بين الوقتين لم يصليها في وقت العصر بل بين المغرب والعشاء فهذا حديث جابر الذي سيأتي يدل على أنه أوقعها بين الوقتين وليس بين الفرضين ويدل عليه أيضا حديث أحمد حديث أبي سعيد عند أحمد والنسائي الذي أشرت إليه قبل قليل وفيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة أقام لصلاة الظهر لاحظوا ما أذن لأنه متى يصليها بين المغرب والعشاء واضح فهي صلاة فوائد الآن خارج الوقت أقام لصلاة الظهر هذا أب حديث أبي سعيد أمر بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقاما للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب لماذا أذن للمغرب لأن في وقت المغرب حاضرة فأذن لها ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلى بين الوقتين وليس بين الفرضين حديث بن مسعود عند أحمد والترمذي والنسائي نعم أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلال فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، وهنا جاء الأذان ابتداءا حينما أراد أن يشرع بقضاء هذه الصلوات، والأمر في ذلك يسير. لا يشدد فيه نعم والله تعالى أعلم فكل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب إذن نخرج بنتيجة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بين الوقتين وعلى الاحتمال الآخر صلىها بين الفرضين يكون ذلك يمكن توجيهه بما ذكرت فلا يكون إسقاط للترتيب بل الترتيب بين الصلوات الفائته أمر مطلوب إلا لعذر إلا لعذر ما هذا العذر الذي يمكن أن يسقط من أجله الترتيب ها إيش الأعذار إذا دخل وقت الحاضرة ماذا يصنع من أهل العلم أن يقول يرتب ولا يسقط عنها الترتيب إذا تضايق الوقت خشي خروج الوقت خشي خروج الوقت فماذا يصنع يصلي الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الفائته والنبي صلى الله فاتت أصلا خرج وقتها لكن الصلاة الحاضرة الآن سيخرج وقتها فيكون قد فوت صلاتين وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هذا يحتمل معان من المعاني التي يحتملها فلا صلاة إلا المكتوبة العهدية يعني المكتوبة التي أقيمت بمعنى أنك ما تصلي صلاة أخرى مكتوبة فاتت ظهر أو عصر وبهذا يمكن أن يستدل من يقول أيضا من أعذار إسقاط الترتيب إقامة الصلاة فيجب عليه أن يحضر الجماعة أنت الآن فاتك صلاة الظهر ودخلت وهم يقيمون العصر هل لك أن تقول لا أنا سأصل الظهر الآن ثم سأصل العصر بعدها تتأخر لا فلا إذا قيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة على هذا التفسير للحديث وهو أحد الاحتمالات فلا صلاة إلا المكتوبة العهديّة يعني المكتوبة اللي هي أقيمة لها الصلاة فما تصلي فرضا آخر مكتوب ما تقول أنا أصلي مكتوبة وهي الظهر فاتتني على هذا التفسير هل هناك مخرج طريق آخر إذا لم يخشى لم يخشفوت الوقت بل خشى فوت الجماعة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه يصلي مع الجماعة الصلاة التي أقيمت ويكون ذلك من الأعذار التي تسقط الترتيب صلى العصر معهم طالما أنها أقيمت ثم صلى الظهر بعدها لكن هل في طريقة يمكن أن يصلي الإنسان محافظا على الترتيب ولا يترك الجماعة نعم نعم أن يدخل معهم بنية الظهر الظهر لأنه فات الظهر يدخل معهم بنية الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر بعدها فيكون بهذا قد حصل الجماعة وأيضا ويكون حافظ على الترتيب وهذه طريقة حسنة يجمع فيها بين هذا وهذا والله تعالى أعلم إذن العذر الأول اللي هو اللي هو إيش اللي هو خشية خروج الوقت وقت الحاضرة والعذر الثاني إقامة الصلاة خوف فوت الجماعة عند من يقول بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طبعا هذا يتأتى على قول من على قول من يرى أن صلاة الجماعة واجبة إلا أن يخرج هذا بما ذكرت يدخل بنية أخرى وبهذا يكون إن لم يدخل بنية أخرى يكون تعارض واجبا ترتيب الصلوات وحضور الجماعة طيب وعذر ثالث النسيان كيف يمكن ينسى الآن إنسان فاتته صلوات الظهر والعصر والمغرب فجاء وصلى المغرب وتذكر أنه ما صلى الظهر والعصر فماذا يصنع نقول صلي بعدها الظهر والعصر دخل المسجد وقت العصر فشرع يصلي العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر فيصلي الظهر بعدها فيسقط الترتيب بهذا الاعتبار والله تعالى أعلم وهل هناك أشياء أخرى أيضا كيف لا لا ما يقلب الفرض من ظهر إلى عصر لا لكن يقلب إلى أدنى مثل يقلب الفرض إلى نفل نعم كون اكتشف أن الوقت ما دخل فماذا يصنع إما أن يقطع الصلاة وإما أن يحولها إلى نافلة مثلا جيد وأيضا الجهل وليس ذلك محل اتفاق لكن الأقرب أن الإنسان يعذر بالجهل لو جاء إنسان ما يدري نعم ما يدري قال نفدتني أكثر من صلاة فاتتني أكثر من صلاة مثل كثير من العوام اللي يظنون أن قضاء الفوائت المتعددة أنها تقضى كل واحدة مع فرضها ما أدري منين جابوا هذه دائما يذكرونها ويسألون عنها تقضى مع فرضها ويفتي بعضهم بعضا بهذا أليس كذلك؟ ها؟ أما قول معتبر أنا لا أعرف قولا معتبرا في هذا لا أدري من أين به، ما أدري يمكن يسألون فالحاصل أنهم ماذا يصنعون؟ يأتون يصلون، طيب أنت ما الذي فاتتك؟ أيها الرجل قال فايتتني صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ليه قال لي كنت نايم مثلا أو نحو هذا طيب ماذا صنعت قال أنا صحيت العشاء فصليت العشاء وضح وجلس ينتظر الصلوات الأخرى حتى أو فاتت مثلا العشاء والفجر والظهر وكذا فبدأ يقضي نعم بطريقة غير مرتبة بحسب لما زال عنه العذر الظهر أدركت في الظهر مثلا أفاق في الظهر نعم تذكر في الظهر صلى معها الظهر أمس وكان المفروض يصلي الفجر نعم ثم العصر في وقتها وهكذا هذا خطأ فمثل هذا الإنسان بالجهل قد يعذر قد يعذر أو هي ذلك من الأمور التي يحصل بها الإخلال بسبب بسبب جهله والله تعالى أعلم هل بقي صورة أخرى هذه كم أربع كم ذكرنا أربع باقي شيء آخر نعم لا, لا هذه مسألة ثانية خلها مع الأسئلة خلها مسألة ثانية طيب واندخل أجره على الله وأدرك الجماعة الأولى لكن ليس في الصلاة التي أقيمت وإنما في صلاته الأخرى فصل قضاء مع جماعة قضاء مع جماعة على كل حال ينظر في عذره قضية أخرى لكن اللي هو إيش لا لا لا أكيد من لم يرد ترتيب ما لا ما لا يمكن إيقاعه إلا بالجماعة مثل إيش صلاة العيد وصلاة الجمعة على القول بأن العيد لا توقع إلا بالجماعة لكن خلينا في صلاة الجمعة جاء ووجد الناس يصلون صلاة الجمعة وتذكر أنه ما صلى صلاة الفجر مثلا فماذا يصنع نقول لجلس صلى الفجر الآن وهم الآن أقيمة صلاة الجمعة ولا نقول لجلس صلى الجمعة وبعدين صلى الفجر بعدها نقول صلى الجمعة ثم صلى الفجر بعدها فيسقط الترتيب بهذا الاعتبار لأن هذا لا يمكن أن يستدرك تفوت والله أعلم الحديث الآخر هو أيضا في نفس الموضوع يقول حديث عبد الله بن سعود حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى حمرت الشمس أو صفرت لاحظ الحديث الأول حديث علي حتى غابت الشمس طيب وهنا حتى حمرت الشمس أو صفرت يمكن أن نجمع بين هذين الحديثين لو قضية فقط فيهما نقول حتى حمرت فاشتغل بالوضوء لها والتهيؤ فلم يصليها حتى حتى غابت لأنه قال هنا نعم كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وقال ثم صلاها بين المغرب والعشاء فمعنى ذلك أنهم شغلوا حتى وقت الاحمرار إلى آخر الوقت فلما أراد أن يتهيأ للطهارة غابت الشمس وأما ما ورد أنه صلى بعده هوية من الليل فهذا يكون في يوم آخر إن قلنا بأن كل الرواة من الصحابة رضي الله عنهم قد ضبطوا ذلك نعم ولم يحصل فيه شيء من الوهم أو نعم فالحاصل قال شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر وهذا أيضا كما ذكرنا يدل على ما سبق من أن الوسطى هي العصر والحديثي طيب حضر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعشاء فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأسه يبطر ماء يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة طيب يقول أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء ومعنى أعتم بالعشاء يعني يعني دخل في وقت العتمة والعتمة هي العتمة هي الظلام العتمة هي الظلام وقد ذكرنا سابقا حديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء يعني لا تسمى بالعتمة وجاء ما يدل على الجواز حديث أبي هريرة في الصحيحين لو تعلمون ما في العتمة والفجر وقلنا هناك بأن, بأن ذلك يدل على ماذا أنه يجوز أن تسمى العتمة ولكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحمل على أي معنى ألا يكون ذلك الإطلاق مستقرا غالبا على هذه الصلاة فيتغير اسمها فلو كان ذلك وقع قليلا أو نادرا فلا أشكال وهنا لم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بن عباس بالعتمة أعتم بمعنى أنه صلىها في وقت العتمة وهي الظلمة معنى ذلك أنه أخرها صلى الله عليه وسلم أخرها فلم يصليها في أول الوقت بعد بعد مغيب الشفق بدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه قال الصلاة يا رسول الله تباطؤوه على غير المعتاد وقال راقد النساء والصبيان سواء كان يعني بهم الذين حضروا وهذا هو الأقرب في المسجد أو يعني بهم الذين خلفوهم كما هو متوقع تأخر علي عليهم فيتوقعون نومهم، نعم، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر وهو يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لا أمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. طبعا هذا الحديث يستدل به وبأمثاله مثل لولا أن أشق على أمتي لا بالسواك على أن الأمر الوجوب، فمنعه من الأمر. خوف المشقة ولو أمر لكان ذلك لازما وهذا يدل دلالة صريحة أكيدة على أن تأخير العشاء إلى ثلث الليل إلى ثلث الليل أنه أفضل كلما أخرت العشاء فإن ذلك أفضل فإذا قلنا إن وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل فإلى ما قبل نصف الليل يكون أفضل نعم. لكنه بذلك يرعى حال الناس فإن اتفق أناس أناس يصلون في مسجد أو في مجمع سكني عندهم مسجد هم طلاب علم أو ناس يشتغلون في صنعة أو في شركة أو نحو هذا نعم واتفقوا على أن صلاة العشاء نظرا لظروف عملهم أو نظرا لإمكانياتهم أو لأن عملهم مثلا في الليل أو غير ذلك أن يكون العمل أن يكون تكون الصلاة لا تكون في أول الوقت بل تكون متأخرة فهذا أفضل إذا كان ذلك يمكنهم ولا يحملهم على مشقة خارج عن المعتاد بحيث إن هذا يؤدي إلى كلفة زائدة وما أشبه هذا فإنه الأفضل فإنه الأفضل أما إذا كان يشق على الناس كما هو الغالب فإن ذلك وبهذا الاعتبار يقال لمن صلى منفردا بأن تأخيره أفضل إذا كان ذلك لا يشق عليه مشقة زائدة وكذلك بالنسبة للنساء قال التأخير أفضل لا تصلي العشاء في أول الوقت وإنما تصلي بعد ذلك أعتم بها النبي صلى الله عليه وسلم نعم تفضل وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أخيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء عن ابن عمر نحوه ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان نعم إذا أقيمت الصلاة أي صلاة يحتمل أنها صلاة المغرب ويحتمل أنها صلاة العشاء والقرينة في كل واحد منهما هو ذكر هو ذكر العشاء هو ذكر العشاء في لفظ عند البخاري إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا على عشائكم هذا تنصيص صريح في المغرب نعم ولكن هل هذا يدل على أن ذلك لا يكون إلا بالمغرب فقط؟ الجواب لا الجواب لا فهنا ذكر صلاة المغرب والحديث الذي بين أيدينا هنا نعم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء أقيمت الصلاة فهل يقال أل هنا عهدية المقصود بها صلاة المغرب طيب لو أن العشاء كان في وقت صلاة العشاء فما الفرق هل نحتاج أن نتكلف فنقول لأن المغرب يكون صائما فتتوق نفسه إلى الطعام أكثر هنا لم يذكر الصوم ما قال بقيد وهو أن إن كنت صائما وحضر العشاء، بل يذكر ما يفطر عليه الإنسان، يقال فطور، وهو الذي يأكله الصائم، فهنا لا يقيد هذا في حال الصوم، فالمعنى والعله متحقق سواء كان ذلك في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء، فذكر العشاء هنا قرية، يمكن أن تكون دالة على أن ذلك يقع في الصلاتين معا المغرب والعشاء طيب باقي الصلوات إنسان يتغدى العصر أو يتغدى صلاة الظهر فماذا يصنع؟ أو يفطر صلاة الفجر وضع له طعامه أو ما كان من عادته أصلا لكنه بات طاويا أو أنه نعم ووضع له طعام في مثل هذا الوقت فماذا يصنع هنا إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء يمكن أن يقال العلة واحدة والعلة كما قالوا فيها وقد تعممو وقد تخصصوا نعم لأصلها لكنها لا تخرمو نعم كيف بحضور الطعام نفس العلة. نفس العلة ما هي العلة هي الاشتغال اشتغال القلب بالطعام والصلاة يراد لها حضور القلب فهنا لا يمكنه أن يحضر قلبه وهو بهذه الحالة طبعا هذا متى متى إذا كان شبعان لا يريد الطعام يريد أن يغصب نفسه عليه كما يقول بعضهم نلقي همه يريد بعض الناس يريد أن يأكل إذا جاء وقت العشاء يقول فقط هم نلقيها عن كواهلنا وإلا هو لا يريد أصلا فمثل هذا قال له ذهب للصلاة لأن قلبه لا يشتغل به طيب أو أنه لا يستطيع أن تناوله أصلا وضع طعامه صائم في وقت صلاة العصر أو الظهر هذا لا يعني أو وضع طعام لغيره لأن هنا قال وحضر العشاء هذا مقيد بأن العشاء الذي وضع له وضع له يأكل منه ما هو وضع لغيره ولهذا جاء في الصحيح من حديث ابن عمر إذا وضع عشاء أحدكم إذا وضع عشاء أحدكم وفي الصحيحين إذا وضع العشاء وحضرت في الصلاة فابدأوا به يبدأ به قبل الصلاة. فالمقصود أنه يكون أن هذا متى يكون إذا كانت نفسه تتوق إليه لكن لو وضع طعامه نفسه لا تتوق إليه أو أن الطبيب حجبه عن هذه الأنواع وهو لن يأكل إذن أو أن هذا الإنسان وضع طعام لكنه لا يشتهيه لما وضع هذا الطعام نظر إليه وإذا هو من صنوف لا يشتهيها ولا تطلبها نفسه ما يبيها فهذا نقول له تأكل قبل الصلاة ولو فاتتك صلاة الجماعة قل أبدا يذهب إلى الصلاة طيب إذا كان هذا الطعام لا يمكن تناوله لشدة حرارته مثلا فيستطيع أن يصلي ثم يرجع ليكون الطعام مهيئ للأكل فماذا يصنع هو سينتظر سينتظر فنقول الصل ثم ترجع إلى هذا الطعام لأنك لن تتمكن منه الآن طيب هل إذا تهيأ الطعام ولم يوضع طعام انتهى نضجه لكنه لم يوضع فهل هو في حكم ما وضع الجواب لا الجواب لا إنما الكلام فيما إذا وضع وليس معنى ذلك أن يتوسع الناس يضعون في صلاة المغرب في رمضان مثلا أنواعا كثيرة جدا من الطعام يحتاج أكلها إلى وقت طويل وفي كل يوم قضية تتكرر ما هي حصلت مرة عارضة لسبب أو لآخر دعي أو غير ذلك لا في كل يوم فمعنى ذلك أنه شهر رمضان كله لن يصلي المغرب مع الناس من أجل يحتج بهذا الحديث إذا حضر لا نقول أنت تحتاط لهذا أصلا وأنت سلطان في بيتك فيوضع طعام يمكن أن يحصل به الإفطار ويمكن أن تنكسر في ثورة الجوع شدة العطش وتدرك الصلاة مع الناس ثم ترجع وتأكل ما ش... شيء فيوضع لك طعام آخر لاحظتم الفرق فما يتساهل الناس في هذه القضايا ويقولون هذا الحديث يدل على هذا وموائدهم تبقى بشكل يشغل عن الصلاة نعم. لكن هذا لو عرض للإنسان في بعض الحالات في بعض الأحيان نعم فلا بأس وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يوضع له عشاؤه وصائم نعم يقدم له عشاء، وهذا ذكره أخرجه أو رده البخاري تعليقا نعم ثم تقام الصلاة ويسمع قراءة الإمام فلا يترك ولا يعجل بعض أهل العلم قال يأكل لقيمات يكسر بها شدة الجوع ويقوم قل لا حتى يفر يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فبدأوا به نعم وقال ولا تعجلوا لا تعجلوا على عشائكم ما موب حاجة هن يأكل بسرعة مفرطة ولا يتماوت واضح ووينما التوسط والاعتدال ولا يترك هذا الطعام ونفسه تتوق إليه فإن طابت نفسه قام ولو لم يحصل له الشبع الكامل ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه وجاء في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعجل حتى يقضي حاجته يشبع يعني وليس معنى ذلك الشبع المفرط وإنما يقضي حاجته لا تبقى نفسه متعلق بهذا الطعام نعم وفي الصحيح أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ وهذا إذا حمل على محملا صحيح فلا إشكال بمعنى أن الإنسان يتهيأ للصلاة يعرف وقت الصلاة فالأمور التي تشوش ذهنه يحتاج أن يذهب إلى الخلاء يحتاج عنده مكالمة يريد يرتب نفسه قبل الصلاة هذه الأشياء ينهيها فإذا ذهب إلى الصلاة لا يكون قلبه مشغولا هذا كلام لا أشكال فيه لكن ليس معنى ذلك أنه أنه إذا أذن المؤذن والصلاة تقام وهو يريد أن يصلح لعبة لهذا الطفل أو أنه يريد أن يصلح ثوبا أو أنه يصلح أثاثا أو نحو ذلك نقول لا بأس ضيع الصلوات وصلح ألعاب أطفالك وصلح أثاث البيت ورتب هذا الأثاث وحتى أن يقبل على حاجته هذا من فقه الرجل هذا فقه معوج إذا كان يفهم هذا الأثر عن هذا الصحابي رضي الله عنه بهذه الطريقة ليس هذا المراد وإن المراد أن يتهيأ الإنسان من الناس من يكون عنده هوى فيبحث عن مثل هذه الأشياء ليتحجج بها ويتعذر على ترك ما أمره الله عز وجل به لكن نحن نقول دائما إن من أعظم الأمور التي يحصل بها الخشوع أن يأتي الإنسان مبكرا للصلاة إذا أذن المؤذن يكون بالمسجد قدر الإمكان لأن الذي يأتي يدركهم في الركعة وهو يلهث سيسلم الإمام ينصرف من الصلاة وهو لم لم يطمئن ولم يسكن نفسه بل هو ثائر النفس فهذا كيف يخشع ثم أيضا إذا كانت المشغلات المشوشات إلى باب المسجد هو اتصالاته ومعاملاته وأشغاله إلى باب المسجد متى يخشع في صلاته حلنا نقول يتهيأ لهذا قبل ويأتي مبكرا ويكون قد أنهى الأشياء التي في خاطره فهذا من ثق الرجل كما يقول بعضهم في الدراسة والمذاكرة وكذا بأنه يحاول أن ينهي كل شيء يشوش عليه إن كان يريد أن يغتسل يذهب يغتسل إن كان يريد الخلاء يذهب إلى الخلاء إن كان يريد يتصل بأحد يتصل بأحد بحيث أنه, إنه إذا أغلق الباب وفتح الكتاب فعندئذ لا يشتغل عنه بغيره طلاقا على حاجته قبل فهذا لا اشكال فيه نعم يقول حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ نعم وهذا الحديث يدل على اي شيء يدل على ان وقت صلاة المغرب موسع هو يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا امر اصحابه ان يصلوا قبل المغرب ركعتين وقال في الثانية لمن شاء فهذا يعني أن وقت المغرب ليس كما قد يقال بأنه وقت مضيق لا يكفي إلا لمجرد أن يتوضى الإنسان ثم تقام الصلاة ولا لا يأكل ثم يتوضى ثم نعم قد يصلي ركعتين وما أشبه ذلك طيب إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وهذا أمر والأمر بالشيء يقولون بأنه يتضمن يتضمن إيش يستلزم إيش الأمر بالشيء يستلزم الأمر للوجوب وأيضا يقولون بأنه يقتضي النهي إيه؟ أو يستلزم أو يتضمن النهي عن ضده نعم. ف... فهنا ابدأوا بالعشاء فهذا أمر والأصل أن الأمر للوجوب نعم وعلى كل حال الصلاة بحال حضرة الطعام لا شك أنها مكروهة لكن هل هذه الكراهة للتحريم؟ أو ليست للتحريم؟ نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أن ذلك للكراهة أنه مكروه لكن يبقى ما درجة هذه الكراهه، فيمكن أن يقال بحسب ما يحصل له من التشويش بحسب ما يحصل له من التشويش الحديث الآخر ولمسلم عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه ولا هو يدافعه الأخبثان فهنا ذكر الطعام لا صلاة فهذا نفي مضمن معنى النهي مضمن معنى النهي يعني لا تصلوا وأنتم بحضرات والقاعدة المعروفة قاعدة النهي يقتضي الفساد هذا من أوضح الصور التي يمكن أن تطبق عليها مع أن ذلك لا يخلو من إشكال الآن قاعدة النهي يقتضي للفساد المشهور أن ذلك يختلف ما رجع فيه النهي عنه لذاته أو لوصفه اللازم أو لوصفه المنفك مع أن هذا عند التطبيق لا ينضبط هو النحي النظرية ممتاز لكن عند التطبيق ما ينضبط لكن نقول بأن ما ورد النهي عنه مقترنا في العبادة المعينة مثل صلاة لمن هو بحضرة طعام ومن يدافعه ولا هو يدافعه الأخبثان نقول هنا هذا نفي مستلزم معنى النهي يعني لا تصلوا بحضرة الطعام فجاء النهي عن الصلاة بحضرة الطعام فالأصل أن هذا للفساد الأصل أنه للفساد فماذا يقال نقول أولا نراعي القيود السابقة اللي هي أن يكون هذا الطعام نفسه تتوق إليه وبإمكانه أن يتناوله وقد وضع له واضح. فإن وجدت هذه الأمور فينظر في قضية الإشغال في قضية الإشغال الآن بحضرة الطعام أو يدافعه الأخبثان ليدافع البول يقال له حاق وليدافع الغاط يقال له حاقب والذي يدافع الريح حازب جيد فالإنسان الذي يدافع هذه المدافع تتفاوت وطلب النفس للطعام أيضا يتفاوت فإن كان ذلك يشغله إشغالا مقلقا بحيث إنه قد يؤدي إلى ضياع ركن أو فوات شرط أو أنه لا يعقل في صلاته وإنما ينتظر بس الانصراف منها فالذي يظهر والله أعلم من الصلاة باطلة ولا تصح المدافع الشديدة المقلقة التي لا يعقل معها لكن المدافع تتفاوت إذا كانت المدافع يسيرة لا تشغله عما هو بصدّه عن الصلاة عن نعم نفسه تطلب الطعام لكن ليس طلبا له ليس طلبا قويا فلا يشغله ذلك الإشغال فمثل هذا لنقول صلاة باطلة لأنه ما العلا في إبطال الصلاة عندنا النهي هنا النهي لماذا نهى للإشغال طيب إذا كان لا يشغله لا صلاة لا صلاة بحضرة طعام في طعام لا يشتهيه صلاة باطلة ولا صحيحة اتفاقا واضح طيب بحضرة طعام نفسه تتلمف لهذا الطعام وفي غاية الرغبة فيه ولا يعرف كيف يصلي فمثل هذا صلاته باطلة واضح يبقى الوسط نفسه تطلبه طلبا ليس لكنه لا يكون طلبا مشغلا طلبا يسيرا فهذا الأقرب أن صلاته صحيحة لكن مع الكراهة بهذا التفصيل والعلم عند الله عز وجل نعم. والآن هذا الإنسان الذي يدافعه الأخبثان، دافعه الأخبثان، لو أنه يقول ليس عندي ماء، فإذا ذهب إلى الخلاء، فمعنى ذلك أنه سيتيمم، فايهما أفضل يصلي على وضوء مع هذه المدافع، ولا يصلي بالتيمم، بالتيمم، بالتيمم. قد ذكر هذا المعنى الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله جماعة من أهل العلم يصلي بالتيمم جيد طيب الآن هل هذا يقتصر على على من حضره الطعام أو يدافعه الأخبثان ولا يمكن أن يقاس عليها بالجامع العلة وهي الاشغال فماذا يقال شدة البرد برد شديد فهو إذا صلى في هذا المكان لن يعقل شيئا أو أن ذلك فلو أنه انتقل صلى في مكان آخر أو ذهب وجاء بثوب أو نحو ذلك يصلي به أو أوقض نارا أو نحو هذا حتى لو فاته الجماعة جماعة فإنه بهذه الحال أما الوقت الوقت فإن كانت الصلاة تجمع إلى الأخرى مثل الظهر والعصر نعم فيمكن أن ينوي الجمع لشدة الحالة التي هو فيها طيب إذا كان الصلاة لا تجمع إلى الأخرى مثل العصر والمغرب فماذا يصنع نقول إن كان ذلك يزعجه إزعاجا لا يعقل معه فإنه يذهب إلى الخلاء أو يوقد نارا يستدفئ بها أو نحو ذلك ولو غابت الشمس ولو غابت الشمس واضح الفرق طيب الآن قلنا شدة البرد وشدة الحر وأيضا وش أيضا شدة الجوع شدة العطش سنجائع جوع أو عطش عطشان عطشا شديدا لا يعقل معه يمكن هل نقول إذهب وروح يشرب وبعدين تعال حتى لو فاتك الجماعة نقول نعم اذهب واشرب أو اذهب فاكل ثم تعال بعض الناس عندهم أمراض إذا ما شرب يتعب السكر مثلا بعض الناس عندهم أمراض إذا ما أكل يكون في حال يرثلها فمثل هذا ماذا يصنع له يقول اذهب فكل ثم تعال وصل وأنت حاضر القلب لكن ليس ذلك مدعاة لا يكون مدعاة للتلاعب بالصلوات وتضييعها من أجل أن يقول إنساننا واردنا أكل واردنا أشرب يتهيأ قبل لكن في الأمور التي تعرض له تعرض له ومثل إيش غلبت الشهوة غلبت الشهوة وهذا كما قلنا لا يكون مدعاة لتضيع الصلوات لكن لو أن إنسان حصل له مثل هذا قدم من سفر وبعيد العهد بأهله وباقي على الأذان عشر دقائق مثلا أو على باقي على الإقامة ربع ساعة أو نحو هذا، فجاء وراء مرأته، فدعبها أو قبلها أو نحو ذلك، هذا كيف يصلي؟ هذا لا يمكن يصلي لأنه ولأن لأن طهارته أصلاً لا يمكن أن أن تبقى، أليس كذلك؟ لا يمكن أن يصلي بطهارة، وهذا أعظم من من من رغبة النفس بالطعام والشراب، لا مقارن لأنه يشبه السكر. أليس كذلك؟ فمثل هذا هذه الأشياء لا يقتصر فيها على ما ورد بل هنا في مدافعة الطعام مدافعة الأخبثان وحضرة الطعام وما يكون بهذه المثابة أو أعظم أو أعظم منها لكن كما قلت لا يكون ذلك مدعاة لتضييع الصلوات يجلس يعاشر ثم يضيع الصلاة المؤذن يؤذن وتقام الصلاة وهو صلى الله عليه وسلم تارك للصلاة هذا لا يجوز هذا لا يجوز وإنسان يتهيئ لكن أقول قد يعرض قد يعرض وهذه حالات تكون نادرة قليلة جدا في العمر مرة أو ما أشبه هذا أم أن يكون هذا ديدا للإنسان ولذلك نقول أيها الأخوة بأن العلم قد يضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أو يأتي الخير بالشر فقال إن الخير لا يأتي بالشر ولكن إن مما أنبت الربيع لا يقتل حبطا أو يلم يعني يقارب يقتل حبط تنتفخ ينتفخ بطن الدابة وتموت ما يكون عندها تصريف فال... فيقتلها فالعلم كذلك من الناس من يتضرر بالعلم كيف يتضرر بالعلم يتعلم ثم يعرف هذه الأشياء ثم يقول إيه حنا من أول نحرص وإذا سمعنا الأذان ذهبنا وتركنا كل شيء وتركنا الطعام ونفوسنا تشتهي الآن عرفنا أن الفقه رحمة ويبدأ يضيع الصلوات وإذا جاء للبيت قال لهذا حطوا الغداء جاي من العمل حطوا الغداء هو ما وضع الآن الطعام ما حضر حطوا الغداء أو نفسه لا تطلبه وكل يوم نضيع عن صلاة العصر باعتبار أنه تفقه الآن وهذا كثير. تجد الواحد يتحرج ما يشرب قائم. ثم يبلغه أثر بن عمر أنه كان يشرب قائما. يقولنا بعضكم إن بعضكم يكرهه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أول نتحرز ونجلس ونشق على أنفسنا. الآن تبين المسألة فيها ساعة ويصير يشرب قائم بعد نطلب العلم. وهذا خطأ. فالعلم يزيده عملا وحرصا واحتياطا للعبادة وتقوى لله تبارك وتعالى. وصاحب الهوى لم يرد شيء. نعم الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأن عشرا من الأمور يؤذن حباسها ويضر الإنسان الدم إذا هج بمعنى أن يحتاج إلى حجامه والمني إذا اجتمع وليس المقصود به أن يحتاج إلى تفريغ الشهوة لا لا ما لا يقول بهذا وإنما المقصود به أنه إذا تحركت الغريزة فهنا يحتاج أنه يصرف ذلك بمعاشرة بالجماع بما حل الله عز وجل ولهذا يقال إنه لا يصلي حتى يفرغ من حاجته يقول والبول والغائط والريح والقي يعني إذا منعه وحبسه والعطاس والنوم والجوع والعطش وكل واحد يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه الله تعالى أعلم نحن معذرة مضى 13 دقيقة على الوقت المحدد قلنا ساعة بعد العشاء اللهم صلي على محمد لا إله أم الله